أنا أقول يا هزاع طال الهم والحرب في لبنان وشيوخ الفتاوي كل يلها في فتواها يا هزاع طال الهم والحرب في لبنان وشيوخ الفتاوي كل ليلها في فتواها وأن الظاهر اني بات شيعة عندما غرقا مع أهل إيران حبا كرامه يا هزاع طال الهم والحرب في لبنان وشيوخ الفتاوي كل ليلها ونظاهر اني بات شيئا مع اهل ايران احب الكرامة والمذلات مبغاها وبين قسوة الذكور ولين الاناث اشتقني من الا اعماق اشتثاث بيت لنزار قباني وهو من المغضوب عليهم والظالين وليس الجاني وبين قسوة الذكور ولين الإناث اشتفني من الأعماق اشتثاث بيت النزار قباني وهو ليس من المغضوب عليهم ولا الضالين وليس الجاني شعب إذا ضرب الحذاء برأسه صرخ الحذاء بأي ذنب أضربه شعب إذا ضرب الحذاء برأسه صرخ الحذاء بأي ذنب أضربه فصحى شاعر شعبي من قفوته فقال يا صلاح الدين اللي يوبي لطالس كاتي عذر ينسود الليالي كل بيها جفسه سيدي يا شيخ الاسلام التقي الآتي من ريحابه للسماء الأرض المنعفسه كل يوم ضم ضم وتنتحر آهاتي والعريس يموت ويكفن في ليله عرسه في زمان العولمه والانكسار الذاتي العروبة صايعه والشعب ينكح نفسه في زمان العولمة والانكسار الذاتي العروبة وصايعه والشعب ينكح نفسه وانني عليل والذئاب في وطني قليل والكلاب يزيد نبحها واذا قتلت ومثل بجثتي بعد قتلها قيل وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها تعلمون انني واعوذ بالله من انني لانني اكتشفت وجه التشابه ولا غرابة بين حكام الغضب في ظل الواقع المرير والكائنات في كوكب العجب ذات الذنب الغصير رغم الاختلاف أتعلمون أنني وأعوذ بالله من أنني لأنني اكتشفت ولا غرابة وجه التشابه بين حكام الغضب في ظل الواقع المرير والكائنات في كوكب العجب ذات الذنب القصير رغم الاختلاف في عدوانيتها المفرطة ومعنوياتهم المحبطة فاطلقت رأسي بخجل وكان برجس وصرخت ومعتصماه فاستشهدت احدى اخواتي في القدس فاصبحت بلا شفاء فاطلقت رأسي بخجل وكان بيرجس ومعتصيما فاستشهدت إحدى أخواتي في القدس فأصبحت بلا شفاء فسألت نفسي وعلى الحرام إني صادق ولا ذكرت إلا صوت البنادق في وادي العجمان بينمتال عجوده فصلخت بخجل وكان بيرجس فاستشهدت إحدى أخواتي في القدس فأصبحت بلا شفاء ولا ذكرت علي الحرام اني صادق اللوادي العجمان والبنادق في معركة جودة ومعركة كنزان وهذه مناطق معروفة وإلى أسماعكم غير مألوفة وللحديث الشجون ولنا عودة فسألت نفسي بحماقة المعهوده وشراها الدودة القز وهي دوده لا تفاعدة لا يحظى بها وزراء العرب وهم مجتمعون على مائده فسالت نفسي بحماقه المعهوده وشراهه الدودة القز وهي دوده ذات فائده قد لا يحظى بها وزراء العرب وهم مجتمعون على مائده ما سبب كره العرب واليهود وعاد وثمود واليوم المنشود فقالت لانك عربي ابي فقلته هذه ابسط من خلعي لعباءتي بان بان اغير هويتي فقالت قبي بل لانك مسلم وذو فكر صحيح فقلت ولكنني اؤمن بالمسيح فقالت بل لانك انسان لك لسان لك لسان وشفتان فقلت انقلبي الى حيوان والله المستعان فقالت فقالت بل لانك انسان لك لسان وشفتان فقلت أن قلوب إلى حيوان والله المستعان أتأذنون؟ قالت ماذا تريد أن تكون أتريد أن تكون الثور أم حمار قلت كلا إن بيني وبين الحمار اختلاف في وجهات الأنظار قالت تريد أن تكون الثور أم حمار قلت كلا إن بيني وبين الحمار اختلاف في وجهات الأنظار أريد أن أكون الثور فأهيج فأذور فقالت هل تجزم أو تسالم أن ترضى رابطة الثيران في العالم أن يكون بينها ثور عربي مسلم؟